وتستمر دروس خيبر في تلك الليلة القاسية من ليالي خيبر قدم النبي صلى الله عليه وسلم قائمة بالأطعمة المحرمة التي لا تناسب صحة الإنسان العلم يقول ذلك ويؤكده قد تشتهي النفس طعاما ضارا وتألفه وتتلذذ بتعاطيه وتتفنن في موائده وصناعته لكن ذلك كله لن يجعله صحياً وما زالت موائد الشعوب تحتوي الضار والمقزز وما زال الخمر أكثر أنواع الشرب تفنناً في الصناعة والأسماء والألوان وأماكن شربه تحف فنية عوضاً عن التغني به وكتابة القصائد فيه ومع ذلك يجمع الأطباء غير المسلمين على أنه خطر على قلب الإنسان ومخه وبقية جسده الأمر نفسه ينسحب على لحم الخنزير الضار بل هناك شعوب تأكل الخنافس والصراصير والحيات والعقارب والكلاب هنا لا وجود للعقل ولا للعلم ولا للحضارة بل حضور تام للجسد وشهواته حضور تام للعادات والتقاليد والموروث الشعبي في خيبر أباح الإسلام كل ما يطير أو يدب على الأرض إلا آكلة اللحوم. حيث يقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الليلة إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب ثم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور كما حرم صلى الله عليه وسلم المجثمة وهو الحيوان الذي يربط ويوضع هدفا للرماية والتسلية أو يطلق للتسلي برميه كما يفعل النصارى في مصارعة الثيران فالحيوان له حقوق وليس لعبة يتسلل الإنسان بتمزيق جسده ويتفنن في إزهاق روحه في مسابقات تفتقر لأدنى صفة الرحمة والإنسانية وقد دخلت امرأة عابدة النار لأنها حبست هرة حتى ماتت ودخلت امرأة عاصية الجنة لأنها رحمت كلبا عطشانا فسقت بل أمطرت رحمة الإسلام حتى على السباع حين دافع عن حقها في العيش فنها صلى الله عليه وسلم عن أكل الخلسة وهي الفريسة التي يصطادها السبع وتموت بين أنيابه فيحرم انتزاعها منه وأخيراً على أرض خيبر فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فاجأهم بالنهي عن زواج خطير اجتماعيا وصحيا يسمى المتعة وهو يختلف عن الزواج المعتاد الذي أركانه الرضا ووجود الولي فزواج المتعة بلا ولي كما أنه يحدد فيه وقت الطلاق قبل بدء الزواج وخطورته تكمن في أنه مؤقت قد لا يستغرق ساعة وليس له عدة مما جعله مع مرور الزمن أختر اجتماعياً وصحياً من ممارسة الرذيلة بل وصل الأمر بمن يمارسونه اليوم إلى شيء تأباه كل الديانات السماوية وتنفر منه الطبائع البشرية السوية